بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع ما له وعدده يحسب ان ما له كلا لا ذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه لا والله الموقده التي ستطلئ على الافئده انها عليهم مصاد في عمد ممددة